1. Inna Allah kan bima ta'amlun khabira 2. Weta oka'la Allah 3. Weta oka'la Allah 4. Weta oka'la 5. Ma jajal Allah lirajul 5. Min kalbain 6. 117. وما جعل أدعياءكم أبناءكم 118. ذلكم قولكم بأفواهكم 119. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 17. ودعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله 18. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواديكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم 109. وكان الله غفورا رحيما 110. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من 1. ولمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا 2. كان ذلك في الكتاب مسئورا 3. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غديبا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم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 صَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَا غَشِيَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَانَ يُرَوْنَ تَنُونُ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ بُتٌّ يَا الْمُؤْمِنُونَ وَازْلِزِلُوا زِلْزَالًا شديدا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرًا وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِمُ فَرِيْكُمْ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِّرُوا فِي وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانَ مَعَاهَدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُل لَّئِن يَنفَعُكُمُ ثَرْوَةٌ فِى الْأَرْضِ إِنْ أَكْثَرْتُم مَّ المَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ, أو أراد وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا Qad yağlamu Allah l-Mu'a uluqin minnkum wa l-Qa'ilin l-Ikhwanihim إِلَّا ilayna wala yakun albaksa illa qaliila Ašiha ta'liko Fa تَتَدَوَّرُ أَعْيُنُهُمْ كَاللَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءُ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْدَثَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وكان ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ يحسبون الأحزاب لم يذهبوا 8. وإن يأتي الأحزاب يودوا 9. لو أنهم بادون في الأعراب 10. يسألون عن أنبائكم 11. ولو كانوا فيكم ما لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرج الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ولما راى المؤمنون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله 17. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما 18. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه 19. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر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 7. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا 8. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فَتَعَالَيْنَا أُمْتِعْكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْ كُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيْنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَضْوَتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ اتَّقَنْكُ فَلاَا تَخَعْنَ بِقَوْلِ فَيَطُمَعَ الذي فِي قَلبِه مَ رَم وَقُلنَّ قَولَم عَفى وَقَغْنَ فيِي بُيوتِحَُّ وَلَا تَبَغْجنَةَ تبرج بَأججَهِجةِ الأُولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن مِنْ آيات الله والحكمة 111. إن الله كان لطيفا خبيرا 112. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات, والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات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 يَكُونُ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا وَإِذ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ 10. أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه 11. فلما قضى زيد منها وطرنز وجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرجون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 111. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونهم ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا مَا ما كان محمد أبا أحد 119. وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا 110. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه ذكرة وأصيلا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 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَبَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا 11. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا 12. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُهُنَّ مِنْ قَابِلَ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَدِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا يَا احل المالك ازوالك التي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما افا اللهم عليك وبنات عم وابنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي أن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 ورد من تشاء منهم وتو الىك من تشاء ومن يبتغى مما عزلت فلا جناح عليك ذلك ادما ان تقر اعينهم ولا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 وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِي إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِينَ 11. ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث 12. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم 13. والله لا يستحي من الحق 14. وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه 118. إن ذلك كان عند الله عظيما 119. إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم في آبائهم ولا نِسَاءَهُ إِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَالْتَقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ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 ذالكَ ادنى اي يعرفنا فلانين وكان الله غفورا رحيما لا ان لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمردفون في المدينه لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاوزونك فيها إلا قليل ملعونين ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلو من قبل ولن تجدل لسنة الله دبديلا. 7. يسألك الناس عن قُلْ 8. قل إنما عيمها عند علم الله 9. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا 10. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم وأعد لهم سعيرا قالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبارنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفاً من العذاب والعنهم لعنة كبيرة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آبَوا مُوسَىٰ فَذَرَّأَهُ الرَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيْهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا صلِحلَُ ملَكم وَيَغفِ لَْ بُنُ بَكوبَ وَمَ يُطِر اللهه رَس لَهُ فَقدَ فَزَ فَزًا عظنمَا إ عرن الأمََةَ على السَّماونتِ وَالْأَرضِ وَْجبال فَابَينَ أي يَحمِن فبَنَ أَن يَحمِلمهَا وَأَشفَقَ مِنهَا وَحمَلَإم